بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعاء الشيخ سيدي محمد الرصاع رحمه الله رتبه بإثري صلواته المذكورة اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من ذره وتعظيمه ولك الحمد على ما منمت هي علينا من ذكره وتوقيره يا رب العالمين اللهم إنك خلقتنا وهديتنا وشرفتنا على أسائل الأمم جعلتنا أمتها لرسولك الأكرم فلك الحمد على ما أرضيتنا ولك المنة على ما أغليتنا إن غير سؤال ولا طلب منك بل موجودك من وكرمك وفضلك وإيسانك حلقتنا على أصل محبتنا وشراحت بها صجورنا ويسرت بها ظورنا وأجريت ذلك فيه في مائنا ونحرمنا في صغيرنا وكبيرنا فأدم نعمتك التي أنعمت بحارنا واجعلها سيلة إليك مننا يا رب العالمين اللهم إنك بجودك صليت على نبينا بنفسك وثنيت بملائكة قدسك وأمرتنا بصلاة والسلام عليهم لتدخر ذلك عندك بيوم القدوم عليك فما ك... ف... فكما مننت علينا يا مولانا بهذه الدنة والكرامة فأدمها علينا إلى أداة الجزاء والسلامة إنك جواد كريم تعطي من غير سوال وأنت غني محسن بمثلال يا رب العالمين اللهم يا مبلانا جعل صلاتنا سلامنا وتحياتنا على عبيبنا من الذين فازوا ويوم القيامة من الذين على الصراض جزاء يا رب العالمين اللهم يا مبلانا إنك جعلت نبينا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا من ذلوبنا فاجعله عمادا لنا في حياتنا وبعد أمماتنا وأم, وأم... نا من عذابك وأمنا من عذابك ولا تعلقنا بنابك وارضنا وعسكرنا في جبالك ولا عينا مناع أرواحنا بالنظر إلى وجه الكريم في جنات النعيم. من غير علّة في أجسادنا ولا حاجة إلى حدم خلق ففي جميع أحوالنا يا رب العالمين اللهم أمننا في حياتنا الصلاة عليه من القطيعة وشماتة الشيطان وفي مماتنا من الغزء والهوال يا رب العالمين اللهم اجعل صلاة عليه عجاباً لنا من في والشدائد وحفظاً لنا من مكر كل ما كرم وحاسب يا رب العالمي. اللهم لا لا الصلاة العالمين اللهم يا مردنا لا بحجبنا على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الدار الأغيار من جميع بلاياها من الوقوع في من وسائد خزاياها وسلمنا من جميع الأفاتحة وأم منها من أقوباتها وحفظنا من مكروهاتها يا رب العالمين الله مجعلنا إلأقلت علينا فلا نفتي له بحبها وإن أذبرتنا فلا نعلق قلوبنا بها وجعلنا شاكرين ل لع... لمعانك صابرين على بلايك ونزقنا العفة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم وحل ديننا لنصلي على نبيك وحبيبك الحصن الحصين والصادق الأهلين وبين أعراض الدنيا ومكائدها Väijähän ذلك ole, niin kyllä, että se on في että se on aina, että se on aina, että se on aina, että لم on aina, että عليهم الطريقة ولا درجة تصلهم إلى التوفيق إلا ما سحلته على أنسنتنا وحليته في أفئدتنا وطيبت فيه قلوبنا للصلاة على نبيك وعبيلك التي جعلتها لنا وسيلة مقبولة وعدة مرفوعة محمولة فنجنا اللهم بها من ملكات أغيال الحضر ومن آفات ماردات السفر يا رب العالم اللهم اجعل هذه الصلوات المجموعة والصفات مشروعة عدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفريعا لكودته وذهابا لأمته ودفعا للضرر ودفعا للضرر نازيبه شفاء لي أمراضه وحفظاً ساعته قضاء لي هباءجه وبلوغاً لأعماله وبركة في في أموالهم وذاكراً يجدونها في جميع أحوالهم إنك جوال جليل رؤوف الرحيم يا رب العالمين اللهم أسعدنا الصلاة على نبيك سعادة لا شقاوة بعدها ولا عجابة ولا قضيعة معها وارفقنا ساعة دائمة تعين على طاعتك وعافية دائمة تحميل على اتباع مرضاتك وقناعتي تحمل على الوقوف عند حدك برغمتك يا رب العالمين اللهم إنك عمرتنا لصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثبت تسلنا امرك فامننا مِنْ من خوفنا فِي في عقولنا وقلوبنا واذا فِي أَبْدَالِنَا في ابداننا مَا واطصالنا ما ذَلِكَ ذلك الويل ثمنا ونصر على من اعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الى النار إن ببركتها كدرات الأسفار وأزمات الأغيار إن اشتدت بلا كربة نفستها أو زيبة أزلتها يا رب العالمين اللهم من بالحبة عليائك واحشونا في جنة أحبائك وانظمنا في سلكهم ولا تخالف بنا عن ملتهم وطريقتهم وافنا وعافنا وافنا لنا وارحمنا والطف بنا عندك السكرات والطف بنا عند السكرات وارحمنا يوم منه إيقات إنك غافر الزلات Mujieitä tapahti, mferjikorunat, jää rpa lalaini. Allah, maalauvien salatimme, salarimme, tapminimme, terahminimme, ala siednämme, على سيدنا valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, valimme, صالح الدعاء ولمن سألناه ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن سافر عنا من أحبابنا سفر وسفر الآخرة والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء هم الأنفات يا رب العالمين اللهم افعل لنا وبهم عاجلا وعاجلا في الدنيا والدنيا والآخرة ما أتانه أهل ولا تفعل لنا وبهم يا مولانا ما نحن له وأهلنا إنك جواب كريم نعف الرحيم يا رب العالمين Ya Rabbi